aya badle isna يا حياتي والعمور منتظره ترجع يا غايب ليش وكيت انا قائل لك حبيبي يا حياتي والعمور منتظره ترجع يا غايب يا قلبي و قلب يا لي مشوته قلبي عيني طبيعي اللي يحيه من هو حب ما يبلث للثاني وي وي وي وي قلبي باسم مشغول بيه هي انتظر انما اشنون بحبيبي والبعد ذايرني صرت بيدوب والعشايا قبل دروب تلقاني صرت بيدوب والعشايا قبل دروب تلقاني وردة بس تدبلت من السهر وعين تربط يهي حد النظر ورد باسي الدم من السهوار وعين تربط يهي حد النظر كل شي جيتك والله يريد كل شي بيه اللي جيتك والله يريد وردت حبك قبل شلون احب من جديد انا جاي لك حبيبي يا حياتي والعمور وانتظر ترجع يا غايب انا جاي لك حبيبي يا حياتي والعمر من بورد وجع يا غايب ليش وكيت طب ننتظرك يوم دا وقت غيابك ليش وكيد تبقى بعيد ويوم دا وقت غيابك ليش تبقى بعيد الاكبيز جاي حبيبي ما احيى بانسواك يا حبيبي وانت تدرب هاي روحي قد غلاط وتكربين النيران تسعر والعشيق نار وفراق يا حبيبي امتى ترجع وكل شي بالاخرك يا حبيبي انت ترجع وقل لي شنو الاخره تدري والله بغيبتك بس الدموع وروح ذائبه مثل المذ و بالشموع تدري والله بغيبتك بس الدموع وروح ذائبه مثل المذ و ما يجيب وعدك يا يوم مش سعيد ما يجيب وعدك يا يوم مش سعيد ترديت حبك ابيشكون حي فن من جديد ليش تغير يا حبيبي جاي يا ما عيني انا جاي <تصفيق> أنا أحياني أنا أحياني يا, عمي يا, عمي يا حبيبي يا حياتي حياتي والعمور داوبت بغيانه بشوكي تبع عيني بشوكي داوبت عنا الحبيب وانا اريد انك تعاود لشوكي تبع غريم ادري يا مولاي بعدك القلب يباهو نحيب وجربي الفرقه يا غايب تشعري بنار ولهيب انت يا مولاي طالت البعود ليش وكيت ترجع يا مرا ولا تيا يا مولاي طالت البعيد لجواك ترجع يا مولا يا وتريه ننتظركم من من الفرج يوم الوعيد ننتظركم من من الفرج يوم الوعيد يا دي حبك ابد شلون عيب من جديد أنا, أنا, أنا, جاي أنا, ميزة ميزة أنا, انا جاي لك حبيبي يا حياتي والعمور انا جاي لك حبيبي يا حياتي وال تومور ترجع يا غايب ليش وكيت طب ننتله يا ابونا وقتو يا غيابي ليش وكيت طب بعيد توم تبعدا وقتو يا ليش وكيت طب بعيد قلبي بيسنت وخافين من يدوب من غيا بيك تعرفي نار القمر نار فرقعك من تذوب وما يطوب رغوم ما يدايبي ذكرك من يمر به الغروب رغوم ما يدايبي ذكرك يمر به الغروب لانك يالغرب يدعي للظبور يانت تظهرلي شوكيت ننطر النور لان كل غروب يدعي للظلام يانت تظهرلي وكيت ننطر النور القلب من بعدك صبح مثل الجليل القلب من بعدك صبح مثل الجليل الردود الحسيني المبدع حيدر العابد كلمات و الحان الشعر الحسيني المبدع عمار الموالي الهندسه الصوتية والتوزيع عباس الملة تم التسجيل في مؤسسه واستوديوهات الكوثر الإسلامية بإدارة عباس المله موبايل 07818088386